وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتين من نبي إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعلنكم الأرض مهدا وجعلنكم وجعلنكم في ناس لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء والذين نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. واللذي خلق الأزواج كلها، وجعلنكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ مَنَاقَهَا وَمَا كُنَّ وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ إِذَا رَبُّنَا لَمُقْلِبُونَ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 أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم يسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمته وإنا وإنا على آثارهم مهتدون كذلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الندير إلا من لا قان مترفها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن وإن على آثارهم مقتدون قال أولوجتكم بأحد مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إما بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانطر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلنا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطوهؤلاء وأباءكم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحرون وإنابي كافرون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 حتى إذا جاء أنا قال يا ليت حتى إذا جاء أنا قال بيني قال يا بيني وبينك بعد المشرقين وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابَ, أنكم في العذاب مُشْتَرِكُونَ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 فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم, إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها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 ولما كشفنا عنهم العذاب إذا قم يكذون وناذى فرعون في قومه قال يا قوم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهارج الأنهار تجري من تحت فلات البصرون أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا لا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. فاستخف قومه فأطاعوه. إن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 وقالوا آلهتنا خير أن هو ما ضر ضنك إلا جللا بل هم قوم الخصمون إنه وإلا عبد أن عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 لا تأتيهم بقتتهم وهم لا يشرون. اللخلق لاو يومئذ بعضهم لبعض نعدون. اللخلق لاو يومئذ بعضهم لبعض نعدون. بعضهم لبعض نعدون إلا المتقين. يا عبادنا خوفا عليكم اليوم يا عبادنا خوفا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ادخون الجنه ادخون الجنه انتوا وازواجكم انتوا وازواجكم تحبهر يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون الجنة التي أرثموها بما كنتم بما كنتم تعملون لكم في جافا كثيرة لكم في جافا كثيرة منا تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون المجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا هم الظالمين وناادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع شرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِلَّةُ عِلْمِ السَّاعَةِ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ إلَّا إلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَا اللَّهُ فَأَنْ